البعض يمشي كن ما غيره إنسان، ماخذ على باله فوارق على الغير، وما يدري إن الفرق واضح وشتان بينه وبين كلب خوسان المزير، هون على نفسك من الكبري فلان، ما رادها الله أن الخالق بيصير في الجزيرة قالوا والناس عربان، البدوي والحاضري قالهم خير. لا تتعب الخاطر ولو كنت ضميان اللي ضمي فلان يشرب من البير تجاوز الماضي ولو كان ما كان ترى الخطأ محسوق لو صار تبرير لا صرت في المجلس تهرج بالميزان ترى اللسان أحيان يفضي بتعذير سولف في المجلس سواليف شيخان واذكر حقوق الناس من دون تكسير ربعي توفى الكيل من غير نبصان وانجت حمايه نشبع السبع والطير وترى العرف في كل ديره لهم شان لجل الصغير يقام حفله وتطير